Aulah Hom Alwarithu Al-Wazim Al-Wazim Al-Firdaus Hom Fihah Khalidun Al-Wazim Al-Wazim Al-Wazim Al-Wazim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 أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Walaupun telah kita ciptakan di atas kamu tujuh tariqah, maka kami tiada yang berhenti dari penciptaan. Dan kami turunkan Naa'ala zahabim bhi lqadirud, faanshaa'la l-kum bhi jannahm min nakhilu wa'agnab, l-kum fiha fawakihi وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم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 Aflahat takul, fakalah Malaikat yang kafir dari kaumnya, apa ini? Hanya manusia seperti kamu yang ingin menurunkan takdir kepadamu. Kalau Allah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 قال رب انصرني بما كذبون 118. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردتنا فسلك فيها من كل زوجين اثنين، فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا.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 Mubaraku, wa anta khairul Munzilin. Inna fi dzalik laa ayat, wa inna lamubtalin. Thumma anshana min baghim, فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم Mikulum, ia makan mmmmaa tak kulu minhoo, ia minum mmmmaa tak minhoo. Walainya taatum bshar mmmikulum, inna إنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بما بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال ربي انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فاقتدتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا فبعدا للقوم الغالمين ثم انشانا من بعد قرون اخرين ما تسبق من امم أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء من الرسول ها كذبوب فاتبعنا بعضهم بعض وجعلناهم أحاديث فبعض القوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بأياتنا وسلطان مبيد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 Ya ayyuhal rusul kulu min attaybati wa'amaloo salihah Inni bima ta'amaloon aliim Wa inna hazihi ummatukum ummatan واحده توا وأنا ربكم فتقول فتقطع أمرهم بينهم زبورة كل حزب بما لديهم فرخون فذرهم في غمرتهم حتى حي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 وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَتًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Ulaikah yusarigun fi al khairat, wahum laha sabiqul. Walla nukalif nafsan illa usgha waladaina kitabu yantiq bil hatt, wahum laa yulmuun. Bal qulubhum من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم 119. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ بُرِّ لَلَجُّوا فِي تُضْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقرون بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أذا متنا وإن كنا تراب وعرا من أين ما لم بعوثون لقد وعذنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين كل من الأرض وما فيها إن كل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 قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سيقولون لله قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُوا بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ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 Hatta jika jaya ahdamu Maut, kata Rabbir Jaul, Lagi aku lakukan salha dalam apa yang aku tinggalkan, tidak. Inilah ورائهم بردخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 نَافٍ فِي اللَّهِ وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمين فَاتَّخَذْتُمُهُمْ سَخْرِيًا حَتَّى أَنْشَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالم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 لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برعان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون